م و ا ل ع ه النابلسي ر ل ر ح م ا للعلوم ن إياك إ ن الاسلاميه ت ي صراط ا ت م ع ل ي ه موسوعه ا ل ن ا ب ل س ع للعلوم ى ا ا الاسلاميه ذ ما على المحسنين سيئين والله غفور ا ل رحيم ولا على الذين إ ذ ا ما أ ت و ك لتحملهم قلت لا اجد ما أ ح م ل ك م عليه تولوا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حسنا أ ن لا يجدون موسوعه أ غ ن ي ا ء رضوا ب أ س ي ك و و ن ا ا مع للعلوم خ و ا ف و ب ا ل على ل ه ق ب ه فهم ل ا ي ع ل م إليكم و يعتذرون ن ذ إ ا ر ج ع ت م إ ل ي ه م قل لا تعتذرون ث م ت ر د و ن إلى عالم الغيب و ا ل ش ه النابلسي د ة ف ب ب ئ ك م م كنتم ت ع و ن ح للعلوم ف و ن ب ا ل إ ذ ا ل ب ت ا إ ل ي ه م ل ت ع ر ض و ا ع ن ه م فأعرضوا ع ي ه م إن ه ا ل د ك و محمد راتب ا ل ن م جزاء ص ك م ا ل د و ا ئ ر ع ل ي ه م دائرة ا ل و م ا ل ا س ل ا م ي م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 موسوعه النابلسي ل ل ع ن ه م الاسلاميه لا ت ع و ع ه م ن ح ن ن ع ل م ه م س ن ع ذ ل ه م ثم ل ا س ل ا م ي ى م و س و ع ا ل ل س ي ل ل و م ا ل ا س ل ا بها و س و ع ل ي ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ي